بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من الله تلك ايات كتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وزرع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الذين كفروا بربهم وأولئك Akuhululah yang menghantar mereka ke neraka, dan mereka yang beriman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 إنما أنتم منذرون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 Man asar al kaula, dan man jahar bin, dan man huwa mustaffin bil lail, mustaffin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 Dunia ini walau, walau البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويوصل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة المحال الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء الا كباسط كفي إلى الماء الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضيق ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من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 الحسناء والذين لم يستجبوا له والذين لم يستجبوا له له أن لهما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما أوعهم جهنم وبسلبها A f m a y a l m u a n n a m a u m z l a i l k m i r r a ويصل ويخشون ربهم ويقافون سوء الحساب والذين صدر بتغاء وجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 Assalamualaikum عليكم.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 الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنْذِرَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّنَا قُلْ إِنِّي ان الله يضل من يشاء ويهدي الى من اناب الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله Allah في ذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما آمن. Kdzalik aku sallak fi ummati, Qadikhalti min qabliha لِتَنَوَّعَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي قُلْ هُوَ رَبُّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ اقْرَأْ نَسْوِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَمْ كُلٌّ مِّنْهُ الْمَوْتَى بَل لَّن يَأْتِيَنَّ إِلَّا الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريبا من دارهم حتى سَيَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهرين من القول بلزون الذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضل لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا Waqab al-Kafirin al-Nadz, waal-Ladin aatinahum al-Kitaab yifrapun bima uzil aik, wa min al-Ahzab mayyukir baghdah. Qul innama amrtu an إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزل الله حكمًا عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي Allahuakbar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أَرْسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بِنْتَ وَعِنْدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أن ان ناتي ارضنا نقصها من اطرافها والله يحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْعِ عُقْبَتِهِمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسْلِمًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ